يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتموا جنبا فاتطهروا وَإِنكُ تُمُ مَرضَّ أَوْ عَى سَفرَرٍ أَجَ أَحَدُم مِنْكُم مِنَ الغائِطِ أَلَ أو مَسُْمْ أَوْلا مَستُمِّسَ أَفَلَم تَجد مَا أَ فَتَيََّ مُ فَتََّمُ صَعيدَ طَيّبَ فَمسَحُ بِوجهِكُم وَأَدكُم مِنْه مَا يُر اللهَّهُ لَجَعَلَ عَلَْكُم مِن حََجم وَلَك يريد لطَهِرَكُمْ وَلَك يُريدِيدُ لطَهِرَكُم وَلوتَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُم لَعَكُم تَشكرون